وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي İla ciratı müstakim, ciratı Allah'ı, Lâzı ve ma Ala rahim 117. والكتاب المبين 118. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 119. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَا مَضَى مَثَلُ الْأَمَلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَطُولُنَّ خَلْقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ